يَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ الْتَّغَابُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعفُوا وَتَصفَح وَتَغْفِروا فَإِن اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم إِ مَا أَن وََالُكُم وَأَولادُكُمْ فِتْنَّ واللَّهُ عدَهُ